أمر الله تعالى في أول آية من كتابه فقال جل في علاه اقرأ لم يقل جاهد ولم يقل صلي ولا ثم ولا زكي ولا حج ولا اعتمر إنما قال اقرأ إذا قرأت عرفت كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تعتمر إذا قرأت عرفت كيف تربي أولادك كيف تتعامل مع زوجتك كيف تخطب الجمعة كيف تنصح الناس إذا قرأت عرفت كيف تحكم الناس إن كنت رئيسا عليهم إن كنت مديرا عرفت كيف تتعامل مع جارك إذا قرأت صار لك تأثير في الحياة كيف كان السلف الصالحون يقرؤون هذه الكتب ماذا كانت تساوي عندهم هل كانت فعلا ربما تركوا لذيذ الطعام والشراب في سبيل أن يجمعوا مالا لأجل أن يقرأوا كيف كانوا يتعاملون أصلا مع هذه الكتب في حياتهم ما هي طريقتهم في القراءة ما هو السبيل الأسلم لأجل أن تجمع المعلومات النافعة الموفقة مع كثرة قراءتك نحن أيها الأفاضل تكلمنا في حلقة ماضية عن القراءة كيف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعلم أصحابه القراءة كيف كان يقدم زيد بن ثابت لما كان يقرأ ويكتب كيف كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أحد ينافسني في حفظي وروايتي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن العاص لماذا؟ لأنه كان يقرأ ويكتب ولم أكن أقرأ وأكتب انظر كيف كانت القراءة لها تأثيرها كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب فقال رجل اسمه أبو شات قال يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شات وكأنه يقول لأبي شات يا ليس أنك تكون قدوة للآخرين فيكتبون ويحرصون كما تفعل أنت الآن ما هو حال القراءة عندنا ما هي الأموال التي تنفق فيها ما هي الأوقات المناسبة للقراءة ما هي فائدة القراءة الدينية والدنيوية هذا أيها الحب الكرام بإذن الله ما نتكلم عنه اليوم في أمتي اقرأ فيسعدني أن تبقوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع أبو يوسف القاضي كان على تراش الموت فدخل عليه الفقيه اللو ذا كان يودع فقال له أبو يوسف يا فقيه ماذا كنت قلت لي في مسألة الجدات الفاسدة مسألة في المواري فقال له الفقيه سبحان الله وأنت على هذا الحال قال نعم ندرس لعله ينجو بها ناجٍ نستفيد يا أخي حتى أنا على فراش الموت أستفي متعب لا أستطيع أن أقرأ على أقل أكتسب من أفواه الرجال نسمع لعله ينجو بها ناج قال فحدثه بها إذا كانت الجدة كذا ورثت وإذا كانت كذا لم ترث جعل يحدثه بها وهو يستمع لي حتى إذا انتهى أعادها ثم خرج عنه قال فلما وصلت الباب سمعت البكاء عليه وإذا هو قد مات يا, يا جماعة طلب العلم إلى الموت لذلك اليوم لما نقول أبو يوسف القاضي رجل توفق قبل أكثر من 1200 سنة أو 1300 سنة تعلم أنك تتكلم عن جبل من الجفال رجل فعلا أثبت نفسه كثرة القراءة والاستفادة أبو يوسف القاضي هذا نفسه قالوا لما كان على فراش الموت أيضا دخل عليه بعض طلابه قال فالتفت إليه وقال أبو يوسف للطالب قال أيهما أفضل أن ترمي الجمرات راجلا أم راكبا فقال الطالب أرميها أرمي الجمرات في الحج راجلا قال أخطأت قال لا, لا راكبا قال أخطأت قال سبحان الله رحمك الله بين لي إذا كان لا راجلا صح ولا راكبا صح بين لي ذلك رحمك الله قال فقال له أما الجمرة التي يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن ترميها راجلا الجمرة الأولى والثانية إينا. وأما الجمرة التي لا يوقف عندها للدعاء فالأفضل أن ترميها راكبا قال فقال علمك الله نفعك الله كما علمتني إينا. قال ثم خرج أيضا واشتد عليه المرض من بعدها إينا. المقصود يا أخي أن مثل هؤلاء كانوا فعلا يعني تركوا لذيذ النوم ولذيذ الطعام والشراب لذلك هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم رفعة عند الله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات يرفعهم درجات في الدنيا ويرفعهم أيضا درجات في الأخير المشكلة اليوم أنك تجلس حتى بعض أصحاب التخصصات يعني تجلس مع طبيب فإذا هو لا يقرأ في تخصصه تجلس مع مهندس فإذا هو لا يقرأ في تخصصه تجلس مع طيار فإذا هو لا يقرأ في تخصصه, يقرأ في تخصصه. يا جماعة طيب اقرأوا في تخصص كما أنك أنت يا طالب الشريعة ويا أيها الإنسان أصلا المسلم الأصل أن تتعلم دينك يا أخي صح. تتعلم الأحكام الفقهية والمبادئ الشرعية والآداب وغير ذلك حتى تستطيع أنك تتمثل الإسلام تمثلا حسنا الناس اليوم عندهم شيء من النفور عن الكراءة صح. ما هو السبب في النفور عن الكراءة؟ كبيرة التكنولوجيا الموجودة الأنفرات والجوالات أشغالتهم أحسن هذا من ضمنها انهم انشغلوا عنها الى درجة في اشياء اسهل اشياء فيها نوع من المتعة انا المجلس على النت بيدي فارث وادخل على موقع كذا واضحك شوي ادخل على موقع كذا ادخل الشات ادخل كذا خلاص صار الانسان ما يحرط على انه كثرة المثليات كثرة وهذا والملهيات حب الرفاهية حب الرفاهية ايضا احسنت بحيث انه ما عنده استعداد انه يضغط نفسه سليلا لاجل انه يقرأ ويتعلن هذا ايضا امر مهم كذلك النفور من بسبب أنه يبدأ بكتاب غير مناسب صح إينا. واحد مثلا من يوله يقرأ قصة يقول على طول يا أخي اخذ كتاب تفسير النبوية وقرأ قصة قال لا أنا أريد وأنا أتعلم علم التفسير تفسير حتى يؤهد فهم القرآن إينا. طيب أنت هل تجد لذة في قراءة تفسير؟ ما تحييي صح يقول لا والله صراحة أنا أمل من قراءة تفسير إذن يا أخي خلاص أفهم من القرآن ما تقيم به صلاتك ليس مهما أن تعلم ما معنى ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حافة ليس مهما أن تعرف ذلك مدام أن ميولك مع السيرة تعلم السيرة النبوية هذا أمر مهم حقيقة أن يقرأ ما تشعر أن نفسك تميل إليه الأمر الثاني أن لا يبدأ بكتاب طويل وحد كده محمس يقول والله بطلب العلم ويأتي إلى مكتبه واشتريه كتاب 500 صفحة لا يا حبيبي لا تبدا بهذا المستوى ابدا بكتاب يعني ملخص اي ملخص عشر 20 صفحه 10 صفحات, صفحات على قولك زين الجريده هذا ما طريقه عليك مجلد قدامه كان ايه ايه على 20 صفحه على 20 صفحه بحيث انك على الاقل تقرا شيئا يسيرا تستطيع انك تشعر اني او خلصت كتاب خلصت كتابين ليس كتابا كبيرا بحيث انك تقرا وتقرا وتسلى الاعمار دون اتمامه وحصار وصار له شهر وهو هل مئة صفحة؟ لا مدام انك ما تعودت الى الان حاول انك تأقرأ شيئا في ما يريد تحمس نعم احسنت ما يتحمس نعم كذلك احيانا عدم وجود اقران يقرؤون معه صحيح. احيانا يكون من المناسب انا ودي اقرأ فرضا كتاب تفسير من الان سأجي واستفق معكم وضلي الشباب اشرائكم احنا اصحاب نقرأ كل يوم عشر صفحات من هذا التفسير يوجد فيها متعه حياه تنافسيه تنافسه ومسعد حيثنا يتسلى معهم يبدا شو. الانسان يقرا وهم يقراون كل يوم وبالتالي يصير عنده نوع من يعني المداومه لان في ناس يشجعونا بس روح الهمه احسنت أحسن. يكون عنده همه في داره هذه طرق لأجل الواحد يعودنا اقول حتى الان في فضل اختبارات مثلا في اثناء الاختبارات يشجعون على المذاكره الجماعيه احسنت اي وقت اختبارات الناس تشوف أي شيء الناس يتعاونون فيه يشجع بعضهم بعضا الا أن الناس في ليش الناس تقراوا القران كثير بعد العصر فاضي. غير غير انهم فاضيين يعني لا المجموعه كلهم يقراون الكل الكل يقرا في الواحد يتشجع فترى ان بعد الصلاه في المسجد بعد العصر كل واحد استند على جدار وبدا يقرا وبالتالي يتشجع ينظر هناك والله ابو احمد يقرا وعبد الله يقرا وبخار يقرا وبحسين يقرا والله كلهم يقراوا يبدا يقرا, يقرأ. اللي في الليل قاعد لاحظ والله الصلاه تجزئ اي نعم يسال والله كم ختمتوا كذلك من أهم الأشياء وضع جدول للكراءة أنا عن الكتاب مثلا 400 صفحة أريد أني أقرأ أضع جدول والله أدي إلى التقويم الكالندر أقول والله هذا يوم السبت إن شاء الله يكون انتهيت إلى الصفحة رقم 20 يوم الأحد 30 يوم الأثنين 40 بحيث أن يصبح عندي هم صحيح. لو قالت لي أمي يا ولدي أريدك أن تذهب بي إلى المصطوفة أقول يا الله أمه أركب ينفسك الكتاب لأن عندي واجب اليوم 10 صفحات لازم انتهي منها هذا ايضا يشجعني فعلا يا ناطس نتكلم عن الواقع على نفسي لما عجزة اقرأ حس بملل ثاني شيء ما اقدر اقرأ يعني يالا يالا صفحة ثاني فعرفين من ملل و... لا هي مشكلة ناطس شوف هو في البداية انت ستشعر بهذا في البداية الواحد لما يقرأ اي, اي شيء جديد على الانسان يمل لكن بعد فترة خلاص يتعود عليه لكن اهم شيء المداومة على ذلك <تصفيق> يعني الان حتى يا اخي في سواق التاكسي لم يكن في واحد ساعة سيارة تاكسي تجد انه اول مرة لما يسوق لمدة ساعة ساعة ونص يمل ايو خلاص بذهب الى بيتي يا اخي ارتاح لكن بعد خمسة اشهر ثمانية اشهر خلاص ممكن يسوق السيارة لنسبة عشر ساعة واربعة عشر وهو عادي ما يشعر بملل خلاص ينضي عليه الوقت لانه عود نفسه كذلك يعني النفس كالتسلي ان تهمله شب على حب الرضا وإن الصم ينطقن فخالف النفس والشيطان واعطيهما وانهما ما حذاك النصف فتهني ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيف خطم الحكم كلما صار الانسان أكثر جديه مع نفسه في الزامها خلاص النفس تطيع اهم شيء انك لا تطيعها انت سبيل للطيع 16 سنه هذه هذه الله نفسك ان شاء الله حلوه مربوطه يادي الله ما هي افضل انواع القراءه بعد الفاصل ايوه نحب الكرام لا يزال معنا كلام حول ما يتعلق بالقراءة وكيف نعود أنفسنا عليها وكيف نصنع من أمة أقل يقرأ جيلا يقرأ فنكمل ذلك بعد الفاصل تحذب وكانك يا أخي إن الذريع المتابرون تحديد مكانك يا أخي إن الدميع مسافرون إن الدميع إذا شعرت أنك تميل إلى تخصص معين أكثر من القراءة هنا تخصص واحد يحب يقرأ في تربية الأفصال اقرأ عشرين كتاب تربية الأفصال واحد يحب يقرأ في التعامل بين الزوجين حتى لو أنك غير بالتزوج اقرأ حتى تكون حل المشاكل للناس واحد يحب يقرأ في السيارات اقرأ في السيارات أهل شيء أن تعوذ نفسك على القراءة حتى تنطرق النفس بعد ذلك كذلك أفضل أنواع القراءة يا شيخ أه. بالنسبة لل... إلى كان القارئ كمبتدأ في تخصص ويبدأ أنه يتدرج من الخطوة الأولى فهما هي أفضل أنواع القراءة السريعة وطبعا القراءة يقول أن تنقسم إلى أكسام منها القراءة قارئ بصري م. وهو الذي يمتك الكتاب ويقرأ كذا سريع كأنه يبحث عن معلومة معينة صح. ومنه القارئ الذي يحرك شفتيه فقط كذا تم فما تمتمه فقط ومنه قارئ السمع يقولون هذا احسن انواع القراء لكنه ياخذ وقت يعني يقرا مثلا مثلا وقال صلى الله عليه وسلم انما عمل بنيات وانما لكل امرئ ما نوى وفعله الله ورسوله كلما اسمعت نفسك اشركت العين والاذن في في الاستفاده وفي القراءه كلما اصبح الانسان يعني اكثر, أكثر نشاطا في هذا آه من أهم الأشياء اثناء القراءه أن تحرف أنك يعني تضع الكتب حولك دائما يعني, يعني أنا التلفزيون فيها كتابين ثلاثة المجلس فيه كتابين ثلاثة غرفة النوم عند سريري عندك كتابين ثلاثة ليش؟ قريبة منك قريبة منك. منك حيث أنك ودك تقرأ ما تقول يا الله أقوم وأذهب للغمجلس وأاخذ الكتاب وأرجع لا لا تتمغض يضرب يدك الكتاب <تصفيق> على طول صحيح دائما مخدس حق كتابك على الاقل يصير كتاب قريب بحيث <تصفيق> أنك يعني تحرص على أنك تستفيد وتقرا منه هاي يا احمد بعضهم يحط الكتب ديكو وهذه مشكله وكثير من الناس بعضهم فعلا تكون الكتب في بيته ديكوره حقيقه ليس لها وجود في, في واقع حياته وهذا حقيقة فيه نوع من يعني الهجران للكتب يعني أنا أقول اللي يا أخي عندك كتب إما أن تستفيد منها أو تصدق بيها على من يستفيد منها صح. أنا رأيت لبعض الأخوة في الخارج في بعض الدول يتمنى يا أخي لو عندك كتاب فتح الباري شرح صحيح البقاري صعب توفرها عندهم صعب توفرها عندهم, صعب توفرها عندهم أو قيمتها غالية م. عليهم المسكين يا الله يجد طعاما يأكل الصعب يشتري كتاب 200 ريال فأتمنى يا أخي بعض اللي يضعوها بكورات أن يتبرع بق إلى أولئك حتى يعني يستفيدون منها هو حقيقة ديكور حاطة من أهم الأشياء أيضا أن الإنسان يحاول أثناء القراءة يستشعر أنه سينقل هذه المعلومة إلى غيره يعني أنت عندما تقرأ وأنت تقرأ مثلا قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في صفحتين وثلاث صفحات وأنت تقرأ إذا جعلت في نفسك أن هذا الكلام ستحكيه لي لأختك ولأخيك ولأمك, ولأمك وأبيك ولأصدقائك إذا شعرت أن هذا الكلام ستنقله إلى غيرك تجدك سحظة. مثل الطالب اللي يذا يذاكر بنية الاختبار صحيح صح؟ صحيح أو لما تقول لولدك أحيانا أرى ولدي قاعد يذاكر فأقول له خلص قالي خلص قرأت كل شيء ذاكرت طيب هات الكتاب سأسألك صحيح فوش يقول لي أصل شوي <تصفيق> أيو أصل شوي ويرجع يقرأ مرة ثانية <تصفيق> حتى يتجهل يقرأ مرة ثانية بنية تختلف عن الأولى الأولى قرأها مش حالك الثانية لا بيسأ فيبدأ يدقق وهو يقرأ ويحفظ كذلك هنا انا لما أقرأ قصة معينة أو أقرأ حديثا معينة أو أقرأ أي معلومة حتى لو معلومات فيزيائية كيميائية بالفلك إلى غير ذلك مثلاً. نعم انا أقرأ بنية أنني سوف يعني أسأل عن ذلك سوف ألقيه على غيري سوف يستفيد غيري منه وهذا أمر مهم يا جماعة حتى الناس يفهمون ما يقرأون كذلك لا ترغم نفسك على قراءة ما لا تحب واحد يسمع الناس دائما يتسلمون عن كتاب صرضا فتح البارد ولا كتاب في رتد كثير ولا قال يا أخي الكتاب جيد, كتاب جيد. قرأ الكتاب شعر بملل لا تلزم نفسك غصبا عني أقرأ خلاص يا أخي إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه مدام أني أنا نفسي ما أمالت إلى هذا النوع من الكتب خلاص يا أخي شوف غيرها من الكتب حتى تستفيد منه هذا امر مهم جدا من أهم الأشياء استخدام القلم أثناء القراءة طيب تخيل تحط نقطه تقول والله فائده حلوه مشكله مشكله ولدي كيف اتعامل معها هذه هذه التعليقات تفيدك يعني حتى ايضا احيانا يكون بعض الكتب فيها اخطاء يعني مرة واحد يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كييس فطن الحديث فيه بعض لكن بعض العلماء يصحه كييس فطن يعني المؤمن ذكي ومنتبه ما احد يلعب عليه الاخ قرأها الملتذ فطن الفاء عليها نقطتين بدل نقطه فصارت ايش المؤمن كيس قطن قطن ذس هذا مو وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس كيس قطن هالشماي صارت هذي قبل جلسة برا كيس قطن كيف أشرح حال كيف القطن قاموا الناس أسألونا تصبروا شيء ما معنى كيف القطن <تصفيق> فقال شو بي جماعة كيف القطن أبيض من برة ومن داخل فالمؤمن هو من برة أبيض ومن داخل قلبه أبيض ولو أنه عقلة لعلم أن هذه النقطة زائدة وأن المؤمن كيس فطم حتى واحد قرأ مرة ويسن أن يذهب إلى الصلاة بسكينة ووقار فإذا القار عليها نقطة وحده بدل مختلف فهو قرأ بسكينة وطار قال واشرح لنا جزاك الله خير بسكينة وطار يلا اشرح لنا وتورط قال السكينة لأنه يمكن أثناء الطريق يجد شاسا تحتضر فيحللها لصاحبها وفار فأدري فار ليش ياخذ صاحب لكن اشتخذ صاحب لقا قريب يطلق يمكن المشكلة لذلك الأصل أنك تقرأ ومعك قلم حيث أنك أيضا لا تكون عبدا لما يمليه عليك الكتاب ربما الكتاب يعني أخطأ في عدة اخطاعات أثناء الطباعة ينبغي أن ينتبه الإنسان لمثل ذلك إذا أول واحد يقرأ قدر يقدم العالم يقرأ يراجع عمره عمره عمره. يراجع اللي, اللي بيعطيه للناس كذلك ليس مهم أن أتقرأ كل شيء في الكتاب <تصفيق> أنا ممكن أقرأ كتاب معين ممكن بعض الأشياء ما أحب أقرأها أقفذها ليس مهم أن أقرأ من الجلدة إلى الجلدة <تصفيق> هذا أيضا امر مهم كل هذا يا حتى الإنسان يحب القراءة أكثر فأكثر صلى الله تعالى جالنا وياكم ممن يحرصون على القراءة وعلى الاستفادة هو أن يفتح لنا أيضا فيها بحيث أن الإنسان يعني استفادة في ذلك اليوم معنا المقطع أيها الأحب الكرام نحن في آخر كل حلقة لنا مقطع من المخاطع المنتشرة في الانترنف التي تنتشر بين الناس ولا اليوم مقطع جهزة بعض الشباب لكم نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله نعلق عليه تحجز مكانك يا أخي إن الذمين عم سافرون يعني بعض القدرات عند الصغار ربما تعدت بعض القدرات الكبار أنا كنت أقول قبل فترة يعني أنك تجد طبعا هم سألوا بعض الناس قالوا له ما هو أفعب الأشياء عندك قال التحدث أمام الآخرين ويقولون أيضا ان أخوف شيء عند الناس حسب الإحطائيات يعني هي عشرة أشياء أعظمها التحدث أمام الآخرين صح. أنك توقف انسان أمام خلق وتقول يالله ألقى عليهم كلمة يبدأ يمس فضل فعلا عبد الملك مروان قالوا قالوا له شيبت يا امير المؤمنين وانت شاب عمره 35 سنه وشيب قالوا شبت وانت لا تزال شابا فقال شيبني صعود المنابر اعرض عقلي على الناس في كل جمعه احترم واجهه الناس حين شايف حين شايف حين مع ذلك ما شاء الله هذا صحيح لكن كيف تتوقعون يا شباب انه وصل الى هذه المرحله ان يخطب وهو بمثل هذا السن هذا هذه هذه اشياء غرستها العائله اولا تربيه العائله والمجتمع اللي حوله تشجعوا تشجعوا الدرع انه يطلع الصوره هذه يكون عنده براعه مو ايش اسمه موهبه موهبه موهبه بس يسمونها يا اخي دبر نفسه شاف <تكلم> عنده <تكلم> والله <تكلم> <تكلم> شاف الحين انه المقصود انه عنده موهبه على <تكلم> على ثقه في نفسه يا شيخ احسنت عنده وثق في نفسه يعني مثل نفسه امام الجمهور وبدا يعني يعطي ويؤمن بنفسه انه ان شاء الله رح يستطيع أن يوصل جميع ما يمتلك من القدرات والخضرات للجمهور لل... وأيضاً عموماً وما المرء إلا حيث يجعل نفسه لين. يعني في الغارب الأب إذا شجع الولد على هذا وأنا أؤكد على دور الأسرة لأن تفاوت الناس في الذكاء عند الولادة غير تجاوز 3% فبحسب تربية الأسرة وتشجيعها للولد يعني لا أريد إخوتي وأخوات اللي يشاهدون طيقة يكتفون أن يقولوا ما شاء الله يحلي له ما شاء الله عجيب أيضاً نستطيع أن نفع من أبنائنا مثله ور الله لكم التوفيق جزاكم الله خير انت ايضا الله ان نكون جميعا من أمة اقرا التي تقرا الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدانا سائرون